لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي مُوسَى وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد عصى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادَيْتُم مِّنْهُمْ وِدَّةً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 لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسنم ما انفقتم واللي يسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِن فَاتَقُمُ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ فَاعْقَبْتُمُ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا آَفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ